شبكة مزامير آل داون تقدم اشتوانات في لبن القرآن الكريم الشيخ أبو العنين شعيشة عوض الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا سنا والليل إذا يغشاء والسماء действий Ote em كَلَّهُ فَقَرُ alan qul -al in Thank you. أرأيت اللي أنها عظل أنجل أعلم بأن أعلم الَّذِي مَا سُنْتَ رَوَاسِعٌ وَلَا قَنْصَرِبْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليلة القهر خير من ألتشه صدق الله العظيم